المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نتير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن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 تتجدوا لآدم فتجدوا إلا إذ لي فكان من الجن ففتق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بَكَلِ الضالِينَ بَدَلًا مَا أَشَهَدْتُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُمْ إِتَّخِذَ الْمُضِلِينَ عَبْدًا وَيَوْمَ يَقُولُنَ أَدُوْ شُرْكَائِي الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْضِحًا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ